لأن, لأن القرآن, القرآن ع و ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م ف ل ا أ ق س م م ب و ا ل ع ا ل ن ج و م وإنه ل ق س م ل و ت ع ل م ع ظ ي م إ ن ه لقرآن كريم في كتاب في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 إذا بلغت ا ل ح ل ق و ن ا ت م ح ي ن أن تنظرون ونحن ذ ل ل إ ل ي ه م ن ك م و ل ك ن ل ا تبصرون فلولا انكم ن ت م غير مدينين ترجعونها و ن كنتم صادقين فأهلا ف موسوعه ر ي ح ا ن وجنة ن ي م و أ النابلسي ا ن ف للعلوم الاسلاميه م و س و ع م ا إ ن ك ا ب ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي جحيم موسوعه ا س ن ا ب ل س ي ل ل ع و م ا ل ا س ل م